بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة للذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما 129. وركم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة